قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتذبك رب هُوَ الَّذِي يُعَلِّمُكَ مِنَ التَّأْوِيلِ الْأَحَادِيثَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا, كما أتمها عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ حق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب إِلَى أَبِينَا إِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او قتلو يوسف او طرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونون من بعده قوما صالحين قال قائلم منه اُقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَا كلا لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون اوثله معنا غدئ يطع ويلعب واننا له لحافظون قال انني لا يحزنني اذهب به واخاف ان ياكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة ان نا إذا لخاسرون.